موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع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 كلا إنها لظا كلا إنها لظا نزاعت للشوا تدعوه من أدبر وت وجمع فأوعى